أبل الانبياء عليك خلات عليك السلام وبركاته ابل الانبياء تو اصلي امام المقام وطير مبلدي سنا سنا والسدى ابل أبل, أبل, الأنبياء. أبل, الأنبياء. ابل الانبياء عليك الصلاه وعليك السلام ابل الانبياء وقف, وقف. أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنة والسلام أبع الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبع الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا أبع الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبع الأنبياء, الأنبياء وقفت اصلي امام المقام وفي مقلتي السنا والسنا وللبيت ملء جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشاء يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه البهاء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 وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويها الاخاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء صلي أمام المقام وفي مقلتي السنع والسنع أبا الأنبياء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 وصلي امام المقام وفي مقلتي السنه والسنه